بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروام فالحاملات وكرام فالجاريات يسرام فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادقا وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك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 لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث طيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت مراته في صروة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم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 وفي نوسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى برثنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم وهو مليم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 فَمَا اسْتطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ أَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ فرضف رصنها الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير فَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبَلِهِمْ مِنْ رسول إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونَ أَتَوَاصَوا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ تول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريدون